ياكم من عذاب النار نحمده جل وعلا أن جمعنا وإياكم في هذه الغرف المباركات جمعنا على طاعته جمعنا على كتابه وعلى سنة نبيه أسأل الله جل وعلا وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا وإياكم مع سيدي الأولين والآخرين ومع صحابته الغرل الميامين رضي الله عنهم أجمعين لتجددوا هذا اللقاء المبارك ومع حصة جديدة من حصة العقيدة ومع شرح هذا المتن المبارك ألا وهو متن الأصول التلاتة سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا المتن وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا وصلنا إلى قول وصلنا إلى قول الشيخ ما اسعد يا عمصار لا مستعد اسعد هناك اسعد إلى الغرفة ألست في منبر أهل الأطا لا تستطيع طيب لا عليكم إن شاء الله إذن قال الشيخ رحمة الله تعالى في قوله تعالى وآية لهم الليل نصلح منه النهار نصلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها فإن الشمس ليس لها مستقر إنما هي دائما تسير إنما هي دائما ها إنما هي دائما تسير إلى أن يأدن الله جل وعلا بخراب الدنيا ولهذا إذا غربت على أناس طلعت على آخرين إذا غربت على أناس طلعت على آخرين ينافي ما ورد وهذا لا ينافي ما ورد ما وعد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقر تحت العرش فتخر ساجدة عين <تصفيق> الله شيخنا مصفان <تصفيق> بالحديث أخرج البخاري ومسلم كسرت؟ هل صوت شاء الله؟ لا مستعني اخونا عنصار على اللاقة هناك بارك في يا استدطالب طارق الله إخواني في منبر آه الأطار أتركوا أخونا عنصار ينقل بارط لا فيكم أتركه ينقل الدرس جزاكم لا خير الحمد لله لأنه لا يمكن أنها إذا غابت عن أناس تسجد تحت العرش بالنسبة لغروبها عنهم وهي مستمرة في جريانها ثانيا الانقضام البديع فالشمس تسير في فلكها في مدة سنة وفي كل يوم تطلع وتغرب بسير سخاها لها خالقها لا تتعدى ولا تقصر والقمر بيديه كالخيط والقمر يبديه الله جل وعلا نعم استعان طيب يعني هذا القمر يبدأ كالخيط ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى ينتهي إلى إيداره حتى يساوم سديرا ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون أي لا يمكن أن توجد الشمس في الليل فتدرك القمر فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه قبل انقضاء سلطانه وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون أن يترددون على الدوام فهذا دليل على عظمة الخالق وقدرته وحكمته ثالثا ما فيهما من المدافعة العظيمة قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازلة لتعلموا عدد السنين والحسار ولا شك لو تأمل الواحد هذه الشمس وتأمل عرمة الشمس لأيقن بأن الله جل وعلا هو الخالق الذي يستحق أن يعبد لما فيها من المنافع العظيمة منافع عظيمة منها أن القمر يستمد نوره من الشمس هذه منفع علوية وللسفليات من الإنسان والحيوان والنبات والبحار وغير ذلك ولولا طلوع الشمس لما عرف الليل والنهار ولا ولأطبق الظلام على العالم أو الدياء وفي سير القمر تظهر مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم وهكذا فتميزت به في الأشهر والسنين وقام حساب العالم نعم في معاناة في ذلك من الحكم آتى في أمان الله التي لا يحصيها الله تعالى. ورجع إلى كتاب مفتاح دراية السعادة لتستفيد علما كثيرة في هذا البعد. قوله هو من مخلوقاته السماوات السبع من مخلوقاته السماوات السبع من أعظم مخلوقاته الدال على عظمته ووحدانيته السماوات السبع وعلوها وسعتها واستدارتها وعظم خلقها وبنائها ارفع رأسك الى هذه السماء وتأمل صنع الخالق وتأمل ثمة خالق يستحق أن يُعدد والأرضون أي من مخلوقاته العظيمة الأرضون السبع فإن الله تعالى جعل الأرض فراشا ومهادة وذللها لعباده وجعل فيها سبلا وجعل فيها أرزاقهم ومعايشهم وقد أكثر الله تعالى من ذكر السماوات والأرض في كتابه الكريم ودع عباده إلى النظر إليهما والتفكر في خلقها قال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات لمن لآيات للمؤمنين ها؟ يختص بها المؤمنين لأن المؤمنين هم الذين يتذبرون ما خلق الله جل وعلا ويتضبرون ويتأملون خلقه جل وعلا فالمؤمن هو الذي يقف عند كل شيء خلقه الخالق فيتأمل هذا الصنعة لهذا اختص الله جل وعلا في هذه الآية اختص المؤمنين على من سواهم لأنه تأملهم تأمل عبادة لأن تعفن وليس فقط تأمل إعجاب بهذه الطبيعة أو بهذه المناظر كما يفعل أولئك الذين تستهويهم المناظر الخلابة لكن للأسف لا تدلهم على خالقها إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون قوله وما فيهن ها وما فيهن أي من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى وما بينهما أيضا من المخلوقات العظيمة والدليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا, لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون يعني وإن كان الشمس والقمر من المخلوقات العظيمة فإن هذا لا يقتضي أن يسجد لهما فعظمة الخالق أعظم فهو الذي يستحق السجود والعبادة أما الشمس والقمر فهما مخلوقان مضبران مسخران ولهذا قال تعالى واسجدوا لله الذي خلقهن أسجدوا لله الذي خلقهم أي اعبدوه وحده لأنه هو الخالق العظيم الذي يستحق أن يعبد ودعوة عبادة ما سواه من المخلوقات وإن كبر جرمها وكفرت مصالحها فإن ذلك ليس منها إنما هو من خالقها سبحانه وتعالى إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون فخصوه بالعبادة هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى فخصوه وبإخلاص الدين له وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا في إخبار من الله تعالى بأنه خلق العالم بسماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء كما قال تعالى قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيه من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى على الرش الليل النهار يطلبه حديثة أن حديث أبي هرية رضي الله عنه حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أخرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال خلق الله الطرب يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم إثنين وخلق المكواه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء ومت فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فهذا حديث أخرجه مسلم والنسيء في القبرة وأحمد وهو حديث معلول. قد حفّيه حف أئمة الحديث كالبخاري وغيره. وقال البخاري الصحيح أنه موقوف على ماذا؟ على كعب الأحبار. وهو مخالف للقرآن حيث دل على أن الله خلق السماوات والارض في ستة أيام. لقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحه تحت رقم 1833 هذا الحديث وبين أنه صحيح وأنه غير مخالف القرآن وأن الأيام السبعة فيه غير الستة في القرآن وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الأرض فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه وقد دل على هذا الجمع حديث أخرجه النسائي في الكبرى من طريق الأخضر بن عجلان وقد وطقه بن معين والبخاير والنسائي بن حبان وغيرهم فرجع هذا الحديث وانضر مختصر العلوم للشيخ الألباني رحمه الله والمشكات طيب إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَارَاتِ وَلَرَضَ فِي سِتَّةَ أَيَّامِ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ دُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ <تصفيق> قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيع وحفظا نعم ذلك تقدير العزيز العليم استوى على العرش أي على وارتفع على وارتفع وهذه الآية تثبت استوى الله على عرشه على ما يلق بجلاله سبحانه وعظمته وأدلة علو العلو الله على خلقه واستواءه على عرشه أكثر من أن تحصر وأجمع المسلمون على ذلك وقاله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أن يغطي كل واحد منهما الآخرة فيذهب ضلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بضلام هذا وكل منهما يطلب الآخرة حتيتا نعم أنا حتيتا ها؟ حتيتا يطلبه حتيتا أي سريعا يطلبه سريعا لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا وإذا جاء هذا ذهب هذا والسنف والقمر ثم قال والشمس والقمر والنجوم مصخرات بأمه ألا له الخلق ولمى تبارك رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مسخرات بأمره أي مدللات جائية في جائيها بتسخير الله جل وعلا ما ترك هذا الأمر لأحد سبحانه تعالى هو وحده المتفرد بالخلق والمتفرد بالأمر فله الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات وله الأمر المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ثم أحكام الجزاء في الدار الآخرة قال تعالى تبارك الله رب العالمين أي عظم تعالى، وقطر خيره وإحسانه فتبارك في نفسه لعظمة أوصته وكمالها وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في الكون من آثار رحمته من آثار رحمته قوله والرب هو المعبود فالدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبود وربكم الذي خلقكم من الذين من قبلكم معنى المعبود ما معنى المعبود المعبود هو الذي هو الذي يستحق العبادة هو الذي يستحق العبادة دون سواه وليس المراد نا وليس المراد نا <تصفيق> <تصفيق> وليس المراد والمصنف رحمه الله لم يقصد أن من معاني الرب المعبود وإنما قصد أن الرب هو المستحق لأن يعبد لأنه بعد أن ساق الآية من صورة البقرة ذكر كتاباً كلام ابن كثير رحمه الله وهو قوله الخالق لهذه الأشياء الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم وقوله عبدوا ربكم أطيعوا ربكم بالإيمان والامتثال للأوامر والنواهي مع المحبة. أطيع ربكم بالإيمان والامتثال للأوامر والنواهي مع المحبة والتعظيم مع المحبة. والتعظيم قوله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم أي أوجدكم من العدم بتقضير عظيم وصنع بديع ورباكم بأصناف النعام وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي من أجل أن تحصلوا على التقوى ننظر إلى كل هذه المقومات من ربنا جل وعلا ألا يستحق مننا أن نعبده وحده لعلكم تتقون أي من أجل أن تحصلوا على التقوى والتقوى هو اتخاذ رقاية تحفظكم من عذاب الله باتباع الأوامر والشناب النواهي لقوله تعالى الذي جعل لكم رضا فراشا أي بساطاً جعل لكم الأرض خراشاً أي بساطاً تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والسلوك من مكان إلى مكان وغير ذلك من وجوه الانتفاع والذي الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء أي وجعل السماء بناء مسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم وأنذراتكم من السماء ماء فأخرج به ها من الثمرات يسق لكم وانزل من السماء ماء ما المراد بالسماء هنا ما المراد بالسماء وانزل من السماء ها وأنزل من السماء ماء يعني هذي الماء ينزل حقيقة من السماء من أين ينزل الماء يعني يعني هو حقيقة ين... نعم نعم ما شاء الله ينزل من السحب أو السحاب ها المقصود أو المراد بالسماء هنا السحاب كما ذكره المفسرون وأطلق عليه سماء لأنه فوق لأنه فوق وكل ما على وارتفع فهو ماذا؟ كل ما على وارتفع فهو سماء نعم كل ما على وارتفع فهو سماء والمقصود بالماء هو المطر المطر ها؟ النازل من السماء هو مادة الحياة للأحياء في الأرض جميعا سواء أنبت الزرع مباشرة أو كون الأنهار والبحيرات العذبة أو كون الأنهار والبحيرات العذبة أو إن ساخ في طبقات الأرض يعني ما يسمى بالمياه الجوفية فتتألف من هذه المياه الجوفية كل شيء حي وقال تعالى وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسلكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون لا إله إلا الله والله لو أراد ربنا جل وعلا أن يذهب بهذه المياه الموجودة على وجه الأرض ما استطاع أحد أن يمنعه سبحانه قال تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم جمع ثمرة والثمرة هي ما تخرجه الأرض من خبوب وخضر وما تخرجه الأشجار من فواكه فلا تجعلوا لله أندادة نعم فرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المجني أن نحن المجلون فرعتن لله أندادا ما المقصود بأندادا أندادا أي نعم أشباها نعم شركاء أمثال نعم تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها وأنتم تعلمون أي تعلمون أن هذه الأنداد ليست مماثلة لله تعالى ليست مماثلة لله تعالى وتعلمون أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة هو المستحق للعبادة وجمعت هذه الآية بين ماذا؟ بين الأمع بعبادة الله عليكم السلام، بين الأمع بعبادة الله سبحانه وتعالى والنهي عن عبادات ما سواه وقد ورد ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلا تجعلوا لله أندادة قال الأنداد هو الشرك الأنداد هو الشرك أخف من ذبيب النمل على صفاه أخف من ذبيب النمل على صفائح، أخف من ذبيب النمل على صفات سوداء في ليلة الظلماء، وهذه الآية لأحد البراهين العقلية. التي أبطل الله بها اتخاذ المشركين للآلهة نعم فإن القرآن الكريم ذكر برهانين عظيمين على إبطال الشرك والتنديد بالمشركين الذين عبدوا مع الله غيره فالبرهان الأول إذا كنتم تقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر لهذا الكون فيلزمكم أن تعترفوا بوحدانيته فهذا يلزمكم أن تعترفوا بوحدانيته فإن من كانت هذه صفاته فهو الإله المستحق للعبادة أليس كذلك؟ من كانت هذه صفاته فهو الإله المستحق للعبادة وما عداه هو مرضوب المألوه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضر قال تعالى قل من ينزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والبصر أمن أم يملك السمع والبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر لما فسيقولون ماذا؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون وهذا من التناقض الذي وقع فيه المشيكون إذ كانوا يعترفون بأن هذه الأمور من خصائص الله تعالى فالا ان سالتهم من خلق السماء والارض ليقولون الله وهذا يعني ان يقروا بالعباده لكن ماذا فعلوا عبدوا غيره سبحانه اقاموا بالضبوبيه وانكروا الالهيه ولهذا قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم ما حققوا التوحيد الكامل البرهان الثاني أن هذه الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ليس لها الحق لأن تعبد.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 ولا نصورا أين من أين من تدبرهم لكتاب الله جل وعلا هؤلاء الذين يشدون الرحال إلى القبور ومن أجل الشر وكل واحد منهم يريد أن يحقق طلبا من مطالب الدنيا بواسطة هذه الأوتان وهذه الأنداد قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة الله المستعان فقط هم يجهلون التوحيد ولا يبحثون عن التوحيد ولا يبحثون ليعرفوا ويعبدوا الله حق العبادة. لو سألتهم عن أمور الدنيا، والله لو سمعت منهم الكثير. لو أراد أي واحد منهم أن بمشورتي شيء، ها؟ ولعل في ها هل في هذا الزمان؟ في زمن الفضائيات والانترنت والحمد لله والشيوخ والعلماء ألم تقم الحجة بل صارت هذه الأمور معروفة إلا لمن لا يرغب في معرفتها طبعا ولا يبحث عنها ويريد أن يعبد الله تعالى بأي حال لا يكلف نفسه عناء البحث عن أمور تتعلق بدينه وبعقيدته. اللهم صاعم. قال ابن كثير رحمه الله. وابن كثير هو العلامة الحافظ المحدّد المفسر المؤرخ إسماعيل بن عمر بن كثير. أبو الفداء. أجزاك الله خير. ولد سنة سبع مئة للهجرة أو بعدها بيسير في دمشق ونشأ يتيما ووزق حافظة نادرة فاشتغل بالحديث ودرس الفقه وألف فيه وأخذ عن شيخ الإسلام بن تيمية نعم وأحبه وأثنى عليه له كتاب التفسير المشهور والبداية والنهاية في التاريخ وجامع المساني والسنن وإرشاد الفقيه ونعيفة أدلة التنبيه وكلها مطبوع ناتى رحمه الله سنة سبعمائة وأربع وسبعين نجرية. قال ابن كتير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء والمستحق المستحق للعباية أي قال ابن كتير رحمه الله هذه العبارة عند تفسير الآية السابقة يا أيها الناس عبودوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ولفظ ابن كتير في تفسيره مغاير لما ذكره الشيخ رحمه الله والمعنى واحد وهو أن الآيات المذكورة دلت على أن الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء لأن كل لأن كل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مذبوب متصرف فيه وأنواع العبادة التي أمرت الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعادة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها وإن شاء الله تعالى نرجو الكلام عن هذه العبادات الحصة المقبلة سائدين الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يصحح عقائدنا وأن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منه منكم وجعل الله ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا ونسأله جل في علاه أن ينفعكم لنا سمعنا وأن يحفظكم وأن يتقبل منكم وأن يجازيكم خير جزاء وأن يبارك فيكم الحمد لله بارك الله فيكم نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما جهنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل دخولنا إلى هذه الغرف حجة لنا لا حجة علينا. جزاكم الله خير جزاء. وتقبل الله منكم جميعا إن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا نعم لا تزال وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطعنا وأن يختم لنا ولكم بالحسنة اللهم إنا نسألك أبارك فيكم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في السجود بين يديك لا الله فيكم جميعا وحفظكم المولى وتقبل لكم وتقبل أعمالكم وجعل ما تقدمونه في هذه الغرف في ميزان حسناتكم جميعا وززاكم الله خير جدا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 ولا تنسونا من صالح دعائكم مع تحيات إخوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة